أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضر الصلاة وعزك التسليم على شرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان حديثنا في شرح دعاء أبي حمزة رحمه الله ووصل الكلام إلى الفقرة الثالثة وهي قوله من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك وقلنا إن كلمة الخير تطلق تارة ويراد بها التفضيل ووصف الشيء مع مقايسته إلى شيء آخر كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فإن خير هنا بمعنى أحسن وكقوله تعالى والله خير الرازقين وأمثال ذلك وخير بمعنى أحسن لا تدخل عليها لام التعريف فلا يقال هذا الخير وتطلق كلمة الخير أخرى ويراد بها وصف الشيء في نفسه مع قطع النظر عما سواه ومن دون مقارنته بغيره فيقال افعل الخير واسأل الله الخير وكان حديثنا في معنى الخير وقلنا ان كلمات علماء اللغة في بيان معنى الخير لا يمكن التعويل عليها. لأنهم بين من قال إن الخير معروف وبين من قال إن الخير ضد الشر ثم فسر الشر بأنه ضد الخير فلا يمكن التعويل على كتب اللغة في معرفة مفهوم الخير كما إن الروايات أيضا كما إن الآيات القرآنية والروايات لم نقف في شيء منها على بيان لمفهوم الخير مع أنه توجد في بعض الروايات أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخير ما هو ولكن الإمام عليه السلام أجاب ببيان مصاديق الخير لم يبين مفهوم الخير لماذا لا ندري هو أدرى بما يصنع فلننظر في كلمات المفسرين <تصفيق> لنرى ما قاله بعض العلماء في تحليل مفهوم الخير حتى ننظر إن كان يمكن أن نساعد أو نوافق على هذا التحليل أو لا وننقل في هذا الصدد كلمتين الكلمة الأولى للراغب الإصفهاني قال خير الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر هذا التعريف بهذا المقدار لا يمكن المساعدة عليه. أولا ما يرغب فيه الكل هذا حكم الخير وليس تحديدا لمفهومه حكم الخير أنه يرغب فيه الكل هذا من جانب ومن جانب آخر إن دعوة أن الكل يرغب في الخير هذه غير مسموعة فإنه لا خير أعظم من الإسلام ولا يرغب فيه الكل ثم لا خير كالعلم ولا يرغب فيه الكل ما أكثر الجهلة في الدنيا الذين لا رغبة لهم في العلم فإن كان يقصد أنه يرغب فيه الكل رغبة فعلية فهذا باطل لأن كثيرا من الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور وإن من أعظم الخير شكر الله سبحانه ولا إن شكرتم لا ومع ذلك فإن الراغبين رغبة فعلية في الشكر قليل فالقول بأنه يرغب فيه الكل ممنوع إلا أن يقصد ما ينبغي أم يرغب فيه الكل يعني يرغب فيه الكل بالقوة أن يجب أن يرغب فيه الكل فهذا تعريف آخر ومع ذلك فإن هذا التعريف تعريف للحسن وليس تعريفا للخير الحسن ما ينبغي أن يرغب فيه الكل هذا على الإجمال أيضا الحسن له إطلاقات ثلاثة لا نريد أن ندخل فيها قال كالعقل والعدل والفضل العقل عطية والعدل فعل والفضل صفة والشيء النافع كالعقل عطية وهو من هذه الجهة سالم عن الاعتراض الذي وجهناه إلى بعض العلماء حيث عرف العدل بأنه اسم جامع لما يرضاه الله مثلا فإن هذا التعريف خاص بالأعمال الصالحة مع أن ال خير أعم من الأعمال الصالحة ومن النعم فهذا التعريف إذا غير جامع تعريف الراغب الإصبهاني من هذه الجهات بالأمثلة لا بأس به قيل والخير ضربان خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد كما وصف عليه السلام به الجنة فقال لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة وخير وشر مقيدان وهو أن يكون خيرا لواحد شرا لآخر كالمال الذي يكون خيرا لزيدا وشرلا لعمر ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين فقال في موضع ان ترك خيرا وقال في موضع آخر أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات قوله تعالى إن ترك خيرا أي مال أقول هذا القول منظور فيه فإن قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أن المقصود هنا أن المال الذي رزقهم الله سبحانه ليس خيرا بمعنى المال هذا ممنوع فإن ال الآية ليست ناظرة إلى أن هذا ليس مالا ليس خيرا بمعنى المال قلنا الخير له إطلاقات منها الخير بمعنى المال وليس المراد في الآية إن هذا المال ليس خيرا بمعنى المال فإن هذا لا معنى له لأن مرد هذا إلى التالي أيحسبون؟ أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في المال وهذا نفي للموضوع بوصف نفسه أو قل إنه من إثبات المحمول بشرط عدمه فإن المال فإن الخير بمعنى المال قد أعطي لهؤلاء قد أعطي للكافرين المفروض أن الله سبحانه مدهم بالمال فكيف يقول أيحتبون أن ما نعطيهم من المال مال نعم مال ما يعطيهم الله من المال مال والآية ناظرة إلى نفي هذا فإذا لا بد أن يكون الخير في الآية الشريفة بمعنى آخر وهو المصلحة والنفع أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في المصلحة أيحسبون أن هذا أصلح لهم هذا هو المقصود وليس المقصود أن هذا ليس بمال فإن نفي كونه مالا بعد إثبات كونه مالا تناقض. قال والخير قيل والخير ضربان خير مطلق وخير مقيد. وقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا. وقال بعض العلماء. لا يقال للمال خيرا حتى يكون كثيرا ومن مكان طيب وإلا فالمال ليس بخير كما روي أن عليا عليه السلام دخل على مولا له فقال ألا أوصي يا أمير المؤمنين قال لا لأن الله تعالى قال ان ترك خيرا وأنت مملوك لا يمكنك أن توصي ليس عندك مال وليس لك مال كثير وعلى هذا قوله وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال الكثير أي المال الكثير وقال بعض العلماء إنما سمي المال هنا خيرا تنبيها على معنى لطيف وهو أن الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود وعلى هذا قوله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وقال وما تنفقوا من خير يعلمه الله وقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قيل عنا به مالا من جهتهم وقيل إن علمتم أن عفقهم يعود عليكم وعليهم بنفع أي ثواب قال الكلام لا يزال للراغب الإصفهاني والخير والشر يقالان على وجهين أحدهما أن يكون اسمين كما تقدم وهو قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والثاني أن يكون وصفين وتقديرهما تقدير أفعل منه نحو هذا خير من ذاك وأفضل وقوله نأتي بخير منها وقوله وأن تصوم خير لكم فخيرها هنا يصح أن يكون اسمم وأن يكون بمعنى أفعل ومنه قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقديره أفعل منه فإن أحسن الزاد التقوى فالخير يقابل به الشر مرة والضر مرة نحو قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقوله فيهن خيرات حسان قيل أصله خيرات فخفف فالخير فالخيرات من النساء الخيرات يقال رجل خير وامرأة خيرة وهذا خير الرجال وهذه خيرة نساء يعني يأتي المعنيان في خير خير وصف في نفسه مع قطع النظر عما سواه وخير الرجال وصف بلحاظ غيره بالمقارنة مع غيره والمراد بذلك المختارات أي فيهن مختارات لا رذل فيهم والخير الفاضل المختص بالخير يقال ناقة خيار وجمل خيار واستخار الله العبد فخار له أي طلب منه الخير فأولاه وخيرت فلانا كذا فخرته والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمختار نحو القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس والاختيار طلب ما هو خير وفعله. وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن خيرا وقوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين يصح أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى إياهم خيرا وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم والمختار في عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله الإنسان لا على سبيل الإكراه فقولهم هو مختار في فعل كذا فليس يريدون به ما يراد بقولهم فلان له الاختيار فإن الاختيار أخذ ما يراه خيرا والمختار قد يقال للفاعل والمفعود لم يزد على ما ذكره في صدر حديثه في تعريف الخير من أنه ما يرغب فيه الكل ثم جاء إلى بيان الشر فقال الشر الذي يرغب عنه الكل وهذا إنما جاء به أي هذا التعريف إنما قاله على سبيل المقابلة لما ذكره في تعريف الخير وحيث بينا الخلل في تعريف الخير يتضح مما ذكرناه هناك وجه الخلل في تعريفه للشر قال كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل قال شر كان وإن شر الدواب عند الله الصم يريد أن يقول هنا إن كلمة شر مثل كلمة الخير تارة يوصف بها الشيء بلحاظ نفسه شر, شر مكانا وتارة يوصف بها الشيء بلحاظ المقايسة بينه وبين غيره فيقال هذا شر من ذاك وقد تقدم تحقيق الشر مع ذكر الخير وذكر أنواعه لم يمر تحقيق الشر ولم يمر تحقيق الخير وإنما ذكرت استعمالات لكلمة الخير في موارد ولم تحقق حقيقة الخير ولم تبين مفهومه بيانا جليا ورجل شرير وشرير متعاط للشر وقوم أشرار وقد أشررته نسبته إلى الشر وقيل أشررت كذا أظهرته واحتج بقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصاب أشارت كليبا بالأكف الأصابع لعلها هنا أشارت كليب بالأكف الأصابع الظاهر أنه أنه يوجد خطأ مطبعي عندهم وأنه يقصد أن شر الناس قبيلة هم كليب وجميع أصابع الناس إذا سمعوا هذا السؤال جميع أصابع الناس تشير إلى كليب أشارت كليب أشارت كليبا أو كليب صحيح أيضا أشارت كليب أي هم كليب بالأكف الأصابع فإن لم يكن فإن لم يكن في هذا إلا هذا البيت فإنه يحتمل أنها نسبت الأصابع إلى الشر بالإشارة إليه فيكون من أشرت إذا نسبته إلى الشر يقول هذا يعني يضربها يجعل هذا تأويلا يقول أشارت كليب بالأكف الأصابع حتى الأصابع التي تشير إليهم تصير شرا إما بمعنى أنها تصير شرا بالإشارة إليهم أو بمعنى أنها تصير مشرورة أي أشرته جعلته مشيرا إلى الشر باعتبار إشارة الأصابع فإنه يحتمل أنها نسبت الأصابع إلى الشر بالإشارة إليه فيكون من أشارته إذا نسبته إلى الشر والشر بالضم خص بالمكروه وشرار الناس ما تطاير منها وسميت بذلك الاعتقاد الشر فيه قال ترمي بشرر كالقصر على أي حال الذي محصل ما ذكره الراغب الأصفهاني أن الشر ما يرغب عنه الكل والخير ما يرغب فيه الكل وهذا قلنا إنه مخدوش أما السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان فقال الأصل في معنى الخير أنه الانتخاب خير يعني انتخب ومنه اختار اي انتخب قال الاصل في معنى الخير هو الانتخاب وانما نسمي الشيء خيرا لان نقيسه الى شيء اخر نريد ان نختار احدهما فننتخبه فهو خير هذا يسمى تحليل للمفهوم للذي تقدم من الراغ بالإصفهاني ثم يقول بيّن أين بينت؟ ولا نختاره إلا لكونه متضمنا لما نريده ونقصده فما نريده هو الخير بالحقيقة فإذن الخير هو المراد والمقصود والمختار المنتخب نحن نمشي مع السيد ونحاول أن نأخذ تعريفات لمفهوم الخير من كلماته فما نريده هو الخير بالحقيقة وإن كنا أردناه أيضا لشيء آخر فذلك الآخر هو الخير بالحقيقة وغيره خير من جهته فالخير بالحقيقة هو المطلوب لنفسه الآن وضع قيدا إذا الخير هو المنتخب المقصود المراد كل ذلك بالحقيقة لنفسه لا لغيره فالخير بالحقيقة هو المطلوب لنفسه يسمى خيرا لكونه هو المطلوب إذا قيس إلى غيره وهو المنتخب من بين الأشياء إذا أردنا واحدا منها وترددنا في اختياره من بينها فالشيء كما عرفت إنما يسمى خيرا لكونه منتخبا إذا قيس إلى شيء آخر مؤثرا بالنسبة إلى ذلك الآخر ففي معناه نسبة إلى الغير يعني مقارنة ولذا قيل إنه صيغة التفضيل وأصله أخير وليس بأفعل التفضيل وإنما يقبل انطباق أفعل معنى التفضيل على مورده فيتعلق بغيره كما يتعلق أفعل التفضيل يقال زيد أفضل من عمر وزيد أفضلهما ويقال زيد خير من عمرو وزيد خيرهما ولو كان خير صيغة التفضيل لجرى فيه ما يجري عليه ويقال أفضل وأفاضل وفضل وفضليات ولا يجري ذلك في خير لا يقال خير وأخيار وخير, وخير وخيرياء ولا يجري ذلك في خير بل يقال خير وخيارة وأخيار وخيرات كما يقال شيخ وشيخة وأشياخ وشيخات فهو صفة مشبهة لعله يريد بذلك الإشارة من طرف خفي إلى الراغب الإصفهاني حيث عدى كلمة خير بمعنيين جعل كلمة خير بمعنيين الثاني أن تكون بمعنى أفعل وأن يكون بمعنى أفعل هكذا قال تقديره تقدير أفعل منه هذا ما ذكره الراغب الإصفهاني نرجع إلى كلام السيد ومما يؤيده استعماله في موارد لا يستقيم فيه معنى أفعل التفضيل كقوله تعالى قل ما عند الله خير من الله فلا خير في الله حتى يستقيم معنى أفضل وقد اعتذروا عنه وعن أمثاله بأنه منسلخ فيها عن معنى التفضيل وهو كما ترى بأي شيء اعتذروا يقول هم ملتفتون إلى هذا النقد ما عند الله خير من الله إذا كان بمعنى التفضيل فيلزم أن يكون الله مجتملا على فضل وأن يكون ما عند الله أكثر فضلا وهذا باطل فإن الله لا فضل فيه ألبتة فكيف قال ما عند الله خير من الله يقول هم التفتون إلى هذا النقض وأجابوا عن هذا النقض بأن كلمة خير هنا منسلخة عن التفضيل وكلمة أفعل تأتي منسلخة عن التفضيل في موارد كما في الكلمة المروية عن الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية اللهم فلعن الأمن حسبا فإنه لا لؤم في حسب الإمام الحسن عليه السلام وإنما جاءت كلمة الأم هنا منسلخة عن معنى التفضيل يعني اللهم فلعن من لأم حسبه منا فإن الحسب الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا لأم فيه وإلا لما بقي شرف في الكون لأن كل الشرف عنده صلى الله عليه وآله السيد رحمه الله يقول وجوابهم هذا كما ترى لم يبين ما فيه لا نرى فيه شيئا لعثنا قائلا يقول لا نرى في جوابهم شيئا لعله يريد رحمه الله أن كلمة الخير إذا سلخت من معنى التفضيل فقد سلخت من معناها ألبتة لأن كلمة خير أساسا معناها هو التفضيل ولا يمكن أن تسلخها من معنى التفضيل مثل صيغة أفعل الأم توجد مادة وهي اللؤم إذا سلخنا كلمة الأمان حسبا عن التفضيل يصير اللهم لعن من لؤم حسبه منا له معنى وأما كلمة خير فإنما تدل على التفضيل لا شيء لا يوجد فيها مادة مثل مادة لؤم لام و أو همزة تدل على هبوط النسب أو انحطاط النسب حتى يقال ان الصيغة قد سلبت من معناها ولكن المادة باقية على معناها نبين اكثر نحتاج الى تبيان مقدمة لو انه بين لاراحم نقول ان صيغة افعل التفضيل تشتمل على مادة وهيئة كلمة أقوى كلمة أسرع تشتمل على مادة وهي السين والراء والعين هذه تدل على السرعة الحركة المتداركة وصيغة أفعل ما هو الذي يدل على التفضيل هل الذي يدل على التفضيل هو المادة لا الذي يدل على التفضيل هو الصيغة هيئة أفعل فإذا سلبنا كلمة أسرع من دلالتها على التفضيل فمعنى هذا أننا عطلنا مدلول الصيغة مدلول الهيئة لم نعطل مدلول المادة السين والراء والعين كلمة أسرع فيها مادة تدل على السرعة وهي السين والراء والعين هذه بقيت على حالها لم نعطل معناها وإنما عطلنا معنى أفعل الدال على التفضيل قلنا مثلخ دلالة كلمة أفعل على التفضيل يعني نعطل مدلول الهيئة هيئة أفعل إذا عطلنا مدلول الهيئة بقي مدلول الكلمة منحصرا في مدلول المادة وهو السرعة وأما كلمة خير فلما كانت مأخوذة من الاختيار أي الانتخاب المادة خيرا أي انتخب فالمادة هي الدالة على التفضيل لي وليست الهيئة لو أنه قال أخير وسلخ الهيئة عن مدلول التفضيل نقول لا بأس تبقى دلالة المادة على حالها ولكن لما كانت المادة هي الدالة على التفضيل هنا فلو أننا سلخنا كلمة خير عن دلالتها على التفضيل معنى هذا أننا نجعل كلمة خير وجودها كعدمها هذا هو ما لعله رحمه الله أراده بقوله وهو كما ترى فالحق فالحق أن الخير إنما يفيد معنى الانتخاب واشتمال ما يقابله من المقيس عليه على شيء من الخير من الخصوصيات الغالبة في الموارد ويظهر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير المطلق هو الخير على الإطلاق لأنه الذي ينتهي إليه كل شيء ويرجع إليه كل شيء ويطلبه ويقصده كل شيء. هنا سؤال. قبل أن يخلق الله الخلق، هل الله سبحانه هو الخير؟ لابد أن يوجد من يختاره، من يقصده. حتى يصير خيرا هل معنى هذا أن السيد رحمه الله ينفي أن يكون الله خيرا قبل أن يخلق الخلق الجواب كلا لأن الله سبحانه هو الذي يختار نفسه قبل أن يخلق الخلق وهو الذي يقصد نفسه ليس القصد بمعنى السير من مكان إلى مكان فإن هذا السير <تصفيق> قصد مادي ويظهر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير على الإطلاق لأنه الذي ينتهي إليه كل شيء ويرجع إليه كل شيء ويطلبه ويقصده كل شيء لكن القرآن الكريم لا يطلق عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم كسائر أسمائه الحسنة جلت أسماؤه وإنما يطلقه عليه إطلاق التوصيف كقوله تعالى والله خير وأبقى وكقوله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار نعم، وقع إطلاق وقع الإطلاق على نحو التسمية بالإضافة، كقوله تعالى والله خير الرازقين، وقوله وهو خير الحاكمين، وقوله وهو خير الفاصلين، وقوله وهو خير الناصرين، وقوله وهو والله خير الماكرين. وقوله وأنت خير الفاتحين وقوله وأنت خير الغاثرين وقوله وأنت خير الوارثين وقوله وأنت خير المنزلين وقوله وأنت خير الراحمين ولعل الوجه في جميع ذلك لماذا لم يطلق القرآن الكريم اسم الخير على الله وإنما وصف الله بأنه خير ولم أطلق لفظ الخير على الله بنحو التسمية أطلقه مع الإضافة لماذا ولعل الوجه في جميع ذلك هذا أعلم كلمة لعل منه تدل على رسوخه في العلم ولعل الوجه في جميع ذلك اعتبار ما في مادة الخير من معنى الانتخاب فلم يطلق اطلاق الاسم عليه تعالى صونا لساحته تعالى ان يقاس الى غيره بنحو الاطلاق وقد عانت الوجوه لجنابه، وأما التسمية عند الإضافة والنسبة وكذا التوصيف في الموارد المقتضية لذلك فلا محذور فيه، لأن المقام مقام توصيف ومقارنة، لأن المقام مقام مقايسة. أما هو في نفسه تبارك وتعالى. فإنه لا يقاس به أحد ولكن لما كان المقام في مثل أرباب متفرقون خير لما كان مقام يوسف عليه السلام مقام تعليم صاحبي السجن ما ينبغي لهم أن يختاروه ربا فأنه لا بد أن يسألهم يقارن يقول لهم هذا خير أو هذه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القادر؟ فالمقام مقام مقارنة فلهذا صحة المقايسة والجملة أعني قوله تعالى بيدك الخير تدل على حصر الخير فيه تعالى لمكان اللام والتقدم وتقديم الظرف الذي هو الخير والمعنى أن أمر كل خير مطلوب إليك وأنت المعطي والمفيد إياه فالجملة في موضع التعليل. لما تقدمت عليها من الجمل أعني قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء من قبيل تعليل الخاص بما يعمه وغيره أعني أن الخير الذي يؤتيه تعالى أعم من الملك والعزة وهو ظاهر ثم أفاض في بيان الآية التي هو بصدد تفسيرها ثم رجع إلى معنى الخير والشر فقال وبالجملة هناك خير وشر تكوينيا كالملك والعزة ونزع الملك والذلة والخير التكويني أمر وجودي من إيتاء الله تعالى والشر التكويني إنما هو عدم إيتاء الخير هنا يريد أن يبين جوابا عن مسألة قديمة طرحت في الفلسفة وفي علم الكلام وهي أننا نرى في العالم وقوع أمور تعد خيرا وصلاحا للناس مثل نزول المطر ومثل خصوبة التربة وأمثال ذلك ونرى أمورا تعد من الشر مثل الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والجفاف هدمه طول الأمطار وأمثال ذلك فهذه أمور من الشرور ومثلها السموم سموم الحيات والعقارب وأمثال ذلك فهذه الأمور هل الله سبحانه هو الذي خلقها او لا وقد بحثوا في هذه من جانبين الجانب الاول هل هذه شرور او لا الجانب الثاني اذا كانت من الشرور فهل الله هو الذي خلقها وربما بحث في المسألة عن جانب فقهيا وهو أنه لو كان الله سبحانه هو الذي خلق هل يجوز لنا أن ننسب هذا إلى الله أو يحرم علينا ذلك السيد رحمه الله يريد أن يجيب عن صحة نسبة الشرور إلى الله سبحانه محصل جوابه إن الله لم يخلق الشرور فالبركان لم يخلقه الله سبحانه وإنما سلب الله سبحانه ما خلقه الله خلق الغطاء الذي يغطي فوهة البركان وهذا الغطاء الصخري هو الذي يعزل الحمام البركانية تحته يحمي الناس من هذه الحمام الله سبحانه قد يرفع ما خلق هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قد يرفعه نضرب مثالا بالفيضانات لعلها أوضح الفيضانات تسبب سيولا والسيول قد يتحكم فيها البشر ببناء السدود من يضع السد فإنه يحمي الناس من السيل فإذا قام الذي وضع السد برفع السد هل يقال إنه هو الذي أضر بالناس لأنه رفع السد الجواب كلا لأن الذي أضر بالناس هو السيل والذي رفع السد كان متفضلا على الناس بوضع السد ثم بعد ذلك لمصلحة رآها قطع فيضه عنهم وأوقف تفضله عليهم فلا يقال إنه هو الذي جاء بهذا هو الذي أدخل الشر عليهم وإنما أوقف خيره هو كان متفضلا أوقف خيره نضرب مثالا آخر أوضح هب أنك كنت تسير في الطريق في يوم ماطر ورأيت رجلا تحت المطر وكانت عندك مظلة تحميك من المطر ذهبت إلى جوار هذا الرجل الذي يسير تحت المطر ووضعت مظلتك عليه عندما تضع مظلتك على رأسه فأنت متفضل عليه حميته من المطر لنفرض أن ولدك مثلا خرج من المدرسة وتريد الذهاب لإحضار ولدك من المدرسة إلى المنزل فأنت تذهب وتترك هذا الرجل تحت المطر هل لهذا الرجل أن يعترض عليك لقد آذيتني لذهابك بللت ثيابي لو أنه اعترض عليك لقلت له أنا لم أبلل ثيابك وإنما بللها المطر كنت متفضلا عليك لما كانت المصلحة تقتضي أن أقف لما كانت ظروفي <تصفيق> نحن نقول ظروفنا الله سبحانه <تصفيق> أفعاله تحكمها الحكم والمصالح أفعالنا تحكمها ظروفنا ومنافعنا أما الله سبحانه وتعالى فلا يفعل ما يفعل لمنفعته وإنما يفعل للمصلحة ظروفي كانت تسمح بأن أتفضل عليك وأقف بجانبك أحميك من المطر الآن الظروف لا تسمح لي أنا مضطر للذهاب. فوهة البركان نعمة من الله سبحانه يعني الغطاء الذي يحجب الحمم البركانية عن الناس من صنع الله سبحانه كانت المصلحة تقتضي أن يجده الله أن يجمده بعد ذلك ذهبت هذه المصلحة جاءت مصلحة تقتضي أن يرفع الله سبحانه هذا اللطف جاءت الحمام البركانية على الناس مجئها إلى الناس شر ولكنه ليس بفعل الله بل بعدم فعل الله يعني بانقطاع فيض الله ولطفه لماذا انقطع فيض الله ولطفه لمصلحة هذا هو الذي يريد أن يقوله السيد رحمه الله يقول والشر التكويني إنما هو عدم إيتاء الخير ليس إحداث شيئا الله سبحانه ليس هو الذي جاء بالحمم البركانية على الناس بل أوقف فيضه الذي كان يحميهم من الحمم إنما هو عدم إيتاء الخير ولا ضير في انتسابه إلى الله سبحانه فإنه هو المالك للخير لا يملكه غيره فإذا أعطى غيره شيئا من الخير فله الأمر وله الحمد مثلنا بمن يضع المظلة التي تحميك من المطر إذا وضعها لابد أن تشكره متفضل فإذا أعطى غيره شيئا من الخير فله الأمر وله الحمد وإن لم يعطي أو منع فلا حق لغيره عليه حتى يلزمه عليه فيكون امتناعه من الاعطاء ظلما على ان اعطائه ومنعه كليهما مقارنان للمصالح العامة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين اجزاء العالم هنا يشير رحمه الله إلى محذور آخر يقول قد يعترض معترض علينا بأن مجيء حمام البركان والعواصف والزلازل ليست بسبب فعل أحدثه الله نسلم وإنما هي بسبب أن الله سبحانه منع فيضه وعطائه. يقول المعترض نحن نسلم هذا ولكن المنع والحرمان في بعض المواضع يعد ظلما مثال ذلك الذي الرجل المريض الذي يعيش على المغذي إذا قطعت منه هذا لو أن طبيبا قطع هذا عنه وضعه للمغذي تفضل قطعه عنه قطع للتفضل هل تقبل أن يكون هذا أمرا سائغا في حق الطبيب هل تقول هذا حسن يعني لم يفعل فعلا قبيحا هذا الطبيب لا تقول هذا وأوضح من ذلك ما إذا كان المريض مجروحا وجاء رجل ووضع لاصقا يوقف الدم فلو أنه غير رأيه قال أنا أوقفت لطفي أريد أن أنزع هذا اللاصق هل يقبل منه العقلاء هذا وهل يقولون إنه لم يعتدي على الجريح وإنما أوقف لطفه وتفضله؟ لو أن إنسانا أخذ منك مالا وطلبت منه مالك فقال أنا لا أفعل شيئا حتى يوصف فعلي بأنه قبيح لن أعطيك مالك لن أعطيك عدم ليس فعلا والعدم لا يوصف بالقبح فأنا لا أرد مالك إلى قيام الساعة لم لأني لم أفعل شيئا لا يقال هذا فعل فعلا محرما لم يفعل شيئا وكذلك الحال في دفع الزكاة أقول أنا لا أدفع لا أدفع لم أفعل شيئا يوصف بالقبع وما من شك أن هذه الموارد الذي يمتنع فيها عن الفعل يذم ويقال فيه إنه امتنع عن الواجب ويلام على امتناعه فاللوم لا ينحصر على الفعل فقط بل قد يكون اللوم على الفعل وقد يكون على الترك والامتناع وهنا نقول لو أن الشر إنما جاء من عدم حماية الله للناس فإن هذا أيضا يذم الله عليه فإذا ينبغي أن تجيب بجواب آخر هذا ما يقوله المعترض المسلم وأما إذا كان ملحدا فيقول فإن ربكم إذن ظالم لأنه منع ما وجب عليه يجب عليه أن يحمي الناس وقد امتنع عن الواجب. بعبارة موجزة القبيح قد يكون فعل محرم وقد يكون ترك واجب هذا محصل الاعتراض فإذا كانت الشر إنما جاء من عدم تفضل الله عدم تفضل الله ترك للواجب وترك الواجب قبيح هذا اعتراض المعترض تارثا قررناه بنحو على لسان مسلم لم يقبل هذا الجواب يقول لك ابحث عن جواب آخر وسارة على لسان الملحد السيد بأي شيء يجيب يقول الجواب عن هذا الاعتراض أن هذا الفعل ليس بواجب على الله حتى تقول إن ترك الواجب قبيح لطف الله سبحانه فضل منه ليس بواجب عليه نعم لو كان هذا واجبا عليه لكان قولك هذا حقا وهذا نظير العادل لو أن الله سبحانه أخل بالعدل تقول حتى لو لم يفعل فإنه يكون مذموما ولكنه لو أخلى بالفضل لو أخلى باللطف ليس اللطف الواجب لو أخل باللطف لو أخلى بالفضل يعني لو ترك الفضل في حق أحد العباد هذا التعبير أيضا غير حسنا لو أنه اختص برحمته بعض عباده لا نقول أخلى بالفضل اختص برحمته بعض عباده فليست الرحمة واجبة عليه لجميع العباد حتى يكون ترك الرحمة على غير من اختصه الله برحمته إخلالا بالواجب ويكون مذموما عليه سبحانه فإذا لا ظلم في هذا ولا مخالفة للعدل قال وبالجملة هناك خير وشر هذه قرأناها قال وهناك خير وشر تشريعيا وهما أقسام الطاعة والمعاصي وهما الأفعال الصادرة عن الإنسان من حيث انتسابها إلى اختياره ولا تستند من هذه الجهة إلى غير الإنسان قطعا وهذه النسبة هي الملاك لحسنها وقبحها ولولا فرض اختياره ولولا فرض اختيار في صدورها لم تتصف بحسن ولا قبح وهي من هذه الجهة لا تنتسب إليه تعالى إلا من حيث توفيقه تعالى وعدم توفيقه لمصالح تقتضي ذلك هذه مسألة ترتبط بباب واسع تعرضنا له بشكل مفصل وهو الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين يقول رحمه الله الخير والشر قد يوصف بهما النعم وسماهما رحمه الله بالخير والشر التكوينيين وقد يوصف بهما الأفعال الاختيارية للإنسان ما رحمه الله بالخير والشر التشريعيين قال والخير والشر التشريعيين لا بد أن يكون من الأفعال الاختيارية للإنسان وأما إذا لم يكون فعلا اختياريا للإنسان كنبض القلب فإنه لا يوصف بأنه خير أو شر تشريعي لأن ملاك الحسن والقبح في الخير والشر التشريعيين هما هو صدور الفعل عن اختيار، وهو أي الخير والشر التشريعي من هذه الجهة لا ينسب إلى الله سبحانه. لأن المفروض أن الخير من العبد صادر عن العبد باختياره فلا يصح نسبته إلى الله فلا يقال مثلا في سرقة فلان إن الله سرق لا يجوز ولا يقال في أنصلاة فلان إن الله صلى باطل لا يجوز وهو غير صحيح إلا أن يقصد أن الله سبحانه هو الذي وفقه للصلاة وأن الله هو الذي لم يوفق ذاك للسرقة في باب التوفيق نتعقل معنى النسبة لأجل التوفيق أما سلب التوفيق أن يسند الفعل إلى الله سبحانه لأنه سلب التوفيق هذا أمر لم نقف على كلمة لأحد من أهل الشرع يعني لا أتذكر كلمة لا تحضرني وإن كانت كلمات الأشاعرة تقتضي هذا على أي حال لكنهم لا يقولونها كلماتهم تقتضي يعني مذهبهم يقتضي هذا ولكنهم لا يصرحون به فإن أردت الأخذهم بلازم المذهب تقول فالأشاعره يقولون كذا نتيجة كلام الأشاعره أن الله هو الذي يسرق وهو الذي يقتل وهو الذي يصلي وهو الذي يسجد وهو, وهو الذي يدعو إلى غير ذلك من الأفعال لأن العباد ما هم إلا محل للفعل والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه فيلزمهم أن تسند هذه الأفعال إلى الله السيد رحمه الله حيث إنه يتكلم على مذهب أهل الحق فلا تجوز نسبة هذه الأفعال إلى الله سبحانه قال إلا على وجه إسنادها من حيث التوفيق وعدم التوفيق نقول لو أنه اقتصر رحمه الله فقط على جانب التوفيق ومع ذلك ففي هذا أيضا نظر فلا يقال إن الله دعا إن الله صلى إن الله نام في رمضان باعتبار أن النوم في رمضان عبادة لا يقال إن الله نام في رمضان مثلا لا يقال إن الله تنفس في رمضان باعتبار أن الأنفاس أيضا عبادة تسبيح في رمضان لا يصح حتى على حتى بتقدير أن الله هو الذي وفق هذا أيضا غير صحيح لا تصح هذه النسبة على أي حال هذا في جانب التوفيق أما في جانب سلب التوفيق فأظهر لا نريد أن نذكر الأمثلة الأمثلة غير لائقة ثم قال فقد تبين أن الخير كله بيد الله وبذلك ينتظم أمر العالم في اجتماله على كل وجدان وحرمان وخير وشر وقد ذكر بعض المفسرين أن في قوله بيدك الخير إيجازا بالحذف والتقدير بيدك الخير والشر كما قيل نظير ذلك في قوله تعالى وأحل لكم سرابيل تقيكم الحر أي تقيكم الحر والبرد وكأن السبب في ذلك مع أن السرابيل تقي البرد يعني بطريق أوضح الثياب في العادة لا تقي الحر في العادة وإنما هي سبب لمزيد من الحرارة في العادة وكأن السبب في ذلك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم استناد الشرور إليه تعالى وهو من عجيب الاجتراء على الله على كلامه تعالى والمعتزلة وإن أخطأوا في نفي الانتساب نفيا مطلقا حتى بالواسطة لكنه لا يجوز هذا التقدير الغريب وقد تقدم البحث في ذلك وبيان حقيقة الله على أي حال هذا لسنا بصداده المهم ما ذكره في بيان مفهوم الخير والشر ومحصل ما ذكره أن الخير خيرا أن الخير أولا مفهوم الخير أن الخير هو الذي ينتخب ويقصد وأنه على قسمين خير تكويني أي يقصد تكوينا وخير تشريعي أي يقصد تشريعا هذا محصل ما أفاده رحمه الله ولنا على ما أفاده ملاحظات تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين